بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور باطرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنشان الرحيم تِكَ الْكَرِيم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ إِرَامًا كَاتِبِينَ